بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تسقى من عين انيه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 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصطفة وزرابي م بثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم